Book 2 90 90 Загадны лад 2 Ал-амр 2 احلق ذقنك طمئس اغتسل اغتسل برشا شيسه شعرك, مشت شعرك بتليفنوي اتصل, اتصلوا اتصل اتصلوا Пачынай. Пачынайце. ابدأ इбдъ, ібдау इбда, Перастань. Перастаньце. توقف توقفوا. توقف. Пакінь гэта. Пакіньце гэта. اترك اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا اشتروا هذا نيكولا نيبوت سنملمن لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق نيكولا نيبوت نهابنم لا تكن وقحا لا تكن ابدا وقحا نيكولا نيبوت لا تكن أبدا غير مهذب لا تكن أبدا غير مهذب будь завжди كن دائما صادقا كن دائما صادقا будь كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا счастлива вам عد ساليما لبيتك, عد سالماً لبيتك. <تصفيق> انتبه لنفسك دير بالك على حالك Приходзьце да нас яшчэ, як мага худзей. Зурна مرة اخرى ў найбліжэйшы час. Зурна مرة اخرى ў найбліжэйшы час. Зайдзіце, калі на старонку www.book2.de і скачайце апошнюю версію.